كذلك نقص عليك من أنباء ما قد تبق وقد آتيناك من لذنا ذكرا من آرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفخ في الصور التقاطعون بينهم إن لبثتم إلا بالثم إلا عشرة نحن عالم بما يقولون إِذ يَقُولُ أَمْسَلُ قَرِيقَةً إِلَّا بِالثم إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَ يَتَبِعُنَا الدَّاعِيَ لَا يُجَلَّهُ وَقَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ الْرُّوحَمَانِ وَقَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ الْرُّوحَمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إلَّا هَمْسًا يَوْمَ إِذِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إلَّا مَنْ نَذِلَهُ رَحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قُولًا يَعْلَمُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ.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 119. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى